أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادل دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون قال الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ارا برهان ربه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 فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن, إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرين ذنبك إنك كنت من الخاطئين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 قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد امه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 وقال الملك أتوني به فلما جاءه قال ارجع الى ربك فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم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 قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أَبِيهِمْ قالوا يا أبانا منع منا الكيل فَأَرْسِلْ معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمَنُكُمْ عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين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 فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أَيَّتُهَا العير إِنَّكُمْ لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم